شيخ الاسلام شيخ الاسلام الشيخ الامام الرباني امام الائمه ومفتي الامه بحر العلوم سيد الحفاظ فارس المعاني والالفاظ سيد العصر وقريح الدهر شيخ الاسلام وبركه الالم كما نوصي به هذه المواقيونه تقي الدين لقبي ياك تقي الدين لا يا ياكني ابو العباس تقي الدين ابو العباس لا جيلاتي احمد بابا ياكني الشيخ الامام العالم العلامه شهاب الدين ابو المحاسب عبد الحليم بابا yake alikuwa kifahamika kwa jina la kwa laqabu ya Shihabuddin la kunia ya Abu عبد الحليم la jina lake ni Abdul Halim kwa hiyo ni Ahmad ibn Abdul Halim Ahmad ibn Abdul Halim ibn al-Sheikh al-Imam al-Alim al-Allamah Sheikh al imam بابو ياقه alikuwa akifahamika kwa laqabu ya Majid al-Din Majid al-Din laqabu yake laqabu ya Babu Yake na kunia yake alikuwa akiitwa Abu al-Barakat na jina lake achifahamia kwa jina la Abu Salam msabuhu Sheikh al-Islam alizaliwa katika ukoo wa Babu Yake ndio mwanakitabu المنتقى هو منتقى الاخبار المقصود بها الذي اشرحه الامام الشوكاني في كتابه نيل الاوطار شرحه لمنتقى الاخبار منتقى الاخبار هو يا بابو يعقوب الاسلامي ابن تيميه نيطاق معروف بلقب مجد الدين وكنياه لابو البركات وجلاله كتاب عبد السلام هو يعني احمد عبد الحليم ابن عبد السلام لكن بيقولوا يسمه تقي الدين ابن شهاب الدين ابن مجد الدين تقي الدين مجيد الدين عبد السلام ابن الشيخ الامام ابي محمد عبد الله بن ابي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر ابن علي بن عبد الله ابن تيميه الحراني شغل الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اذلي هو موفى 600 na, sitini na moja mwaka sita, sitini na moja katika mji wa harrani